والآن مع الحصة التاسعة والخمسين بسم الله الرحمن الرحيم فصل في أفعال المكلف فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف وتقسمها باعتبار ورود الأحكام عليها وتضم حال المفاسد وللمصالح والمفاسد بالذات أو بالتبع. والغرض من هذا التقسيم والعلم بأمره ومعرفة حال الفعل من جهة أحكام الصراط. إذن هذا التقسمون تقسمون ينبني عليه الفقه فإن الأقسام إذا, إذا اقتضت التفاوت في نظر الشرع فإنها داخلة فيما يتعلق بالفقه وهذا واضح لأن حينما نقسم التكليفة إلى تكليفة إلى خطاب تكليف وخطاب وضعي مثلا فهذا تقسم المراد به هو فصل بين الجزئيات التي تدخل تحت خطاب تكليف والجزئيات تخت... تخت... تدخل تحت خطاب الوضع من أجل أن يحكم على كل جزئيات بمقتضى القسم الذي هي مندرجة فيه وهذا هو الغرض من التقسيمات التي ترد في هذا العلم أو في غيره من العلوم التي تقصد بها بالتقسيم فيها التقسيم الذي ينبني عليه تنبني عليها أمور تعلق بها والذي سذكره الناظم هو تقسيم الفعل باعتبار أن الأفعال هي التي تتعلق بها الأحكم إذ لا يتعلق الحكم الشرعي إلا بالفعل فلا يتعلق بالدوات إطلاقاً وإنما متعلقه تصرفات المكلف فكل تصرفات المكلف كيفما كانت فإنها تتعلق بها الحكم الصرعي كيف ما كانت فكل فعل تفعله ولقوال دخل في الأفعال فإنه لا قدام حكم الصرعي يتعلق به من وقت تكليف وهو الاستيقاظ إلى أن يرفع القلم بالنوم وكل تصرفاتك يجري عليها تزيع عليها الأحكام إلا أنها تختلف ولما كانت تختلف حولها تختلف أحكامها فلا بد أيضا من التقسيم لها لأن نحوها تختلف وأحكامها التي ترجع عليها تختلف وقد اختار أن نقسمها باعتبار أنها تنقسم إلى ما هو وسيلة وإلى ما هو مقصد ومقصد ولا يوجد إلا هذا القسمان في هذا في هذا التقسيم. لا يوجد إلا فعل جعل وسيلة وفعل هو المقصد. وقد قد يقع وقد يقع المقصد أيضا وسيلة إلا أن هذا لا لا لا يخرجه عن كونه مقصدا. كما يجري في علم المنطق. فالمنطق مثلا إذا نظرت إلى ما تحت الشيء تسميه جنسا وإذا نظرت إلى ما فوقه تسميه نوعا مثلا الإنسان باعتبار الجسم الجسم باعتباره جسما هكذا يسمى جنسا ثم تقسمه بعد ذلك للأقسام التي يتركبون فيه الجسم كما هو معروف من حيوان ناطيق والناطيق والحيوان وغير الحيوان إلى أخير يتقسم الجسم فباعتبار هذا جنس ولكن باعتبار ما فوقه هو الزوهر يسمى نوعه ولكن هذا لا يخرجه عن كونه جنسا بالنظر إلى ما تحتاه كذلك المقصد قد يكون أحيانا وسيلة ولكن ذاك لا نجوع أن يكون مقصدا أتباع الوسيلة. إذن فكل فعل يوجد يوجده العباد يصدر منهم ظاهرا، فإنه لا يخلو إنما أن يكون وسيلة الغاية وإنما أن يكون مقصدا أي مقصودا في ذاته. هذا هو تقسيم بين الوسيلة والغاية. ثم قال والمقاصد هي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها والوسائل هي الطرق الموصلة إلى المقاصد فهي غير مقصودة لذاتها بل لتوصل إلى المقصود يعني المقاصد هي التي فيها المصالح وهي التي فيها المفاسد بحكم طبعها التي جعلها الله تعالى عليها في أنفسها والوسائل هي الطرق التي توصل إلى المقاصد التي فيها المصالح والمفاسد إذن فهيها المقصود ذني ذاتها ولكن جعلت لتوصل إلى المقصود إذن فهذا, فهذا هو التقسيم الآن الذي يفرق به بين الوسيلة والمقصد قد يقول بعض الناس بأن المقصد إذن تنخفض درجة أحكامه باعتبار أنه ليس إلا وسيلة إذن فلا بد أن تكون الأحكام التي تعتاريه لا ترتقي إلى الدرجة التي تعتري المقاصد. لا، هذا غير صحيح. قال الناظم وهي له في الخمسة الأحكام تتبه به بحكم الالتزام. يعني أن الوسيلة أيضا تعتريها الأحكام الخمسة ويكون ذلك بحسب المقصد بحكم الالتزام له. بمعنى أن الوسيلة وإن كانت وسيلة فهو لا ينظر فيها إليها من حيث هي وإنما ينظر فيها إلى ما هي وسيلة له ولذلك تعتريها الأحكام الخمسة تعتريها الأحكام الخمسة التي هي الواجب والمندوب والمكروه الحرام والمباح تعتريها كذلك وإن كانت وسائل قال إلا أنها أخفض رتبة منه في الحكم بمعنى أن قوتها في الحكم ليست كقوة المقصد فهي جونه من بعض الجهات وليس من جميع الجهات من بعض الجهات فقط كما سنقف عليه وصمره ولذلك الآن جميع الوسائل التي تكون محرمة قد تنتقل إلى أحكام أخرى بحسب ما هي وسيلة لهم والوسائل المباحة قد تنتقل إلى الأحكام الأخرى باعتبار ما هي وسيدة الله ولذلك المباحات قد تعتريها أحكام التحريم وسائل التي تكون وسائل للحرم قد تعتريها أحكام التحريم لأن القاعدة هي أن الوسيلة لها حكم الغاية أو المقصد ألا ترى أن الشخصيات يأتي إليك فيسألك عن الإشارة والكلا والباية والشراء ثم تقول له يحب أهلس فيها تهب الإباحة قد جعله الله تعالى مما, مما به ستقوم الضروريات لكنه هذه المعاملة جعلت وسيلة إلى أمر المحرمين أوى ثم أيضا قد يتيك إنسان فيسلق عن هذه المعاملات كلها فتقول له واجبة وهي في الأصل ليست إلا مباحة وهكذا تعتري الأحكام الأشياء باعتبار ما هي وسيلة له. أنت مثلا عندك مسكن تريد أن تكرهه، فجاء لك إنسان وتعلم أن هذا الشخص لو نزل في هذا المكان أو أكرهت له هذا المحل، فإنه سيرتكب فيه مذن هو سيتخذه مكانا للمناكر وتعلم ذلك فلا شك أن تلك الإشارة الآن وهذه المعاملة سوف يحكم عليها بماذا؟ بالمنع لأن فيها إعانة له على المعصية والله تعالى نهى عن ذلك فقال ولا تعاون على الإثم والعدوان ويأتيك إنسان ويسلك عن نفس المعاملة فيقول لك رجل مشرد له أهل وليس له مكان يقيه من البرد. وقال يقع بهم الهلاك إن بقوا في الشارع. ماذا ترى في أن أكرههم دارا يسكنونها؟ هل حال تقول له يجيب عليك؟ يا عليك أن تكرههم هذه الدار لباعتبار الحال. هذا معنى أن الوسيلة. لها حكم حكم رغاية إلا أنه في المعاملة العادية التي يتعامل بها في المعاملة اليوم لم يلزم الشارع بأن نسأل عن المسائل عن الغاية وإنما في المعاملات أرمر يبيع ويشتري ولا يسأل عن الغرض من هذا الشيء إلا إذا ظهر له مثلاً أن تتبيعوا بعض الأمور التي تعلمون أنها قد يستعملوا في الضرر وفي المنفعة في المصلحة وفي المفسدة. وجاية كيسون لا تعرف حاله. لا لك بعني هذا الشيء. ولا ترى في حاله ما يزول على الخير ولا ما يزول أرسل. لست أجزم بأنه سيعمل به الخير. ولا جازما بأنه سيعمل به الشر في هذه الحالة لست مكلفا بأن تسألهم ما لست به مثلا أنت كتبع ما يقتلوا به مثلا بحال هذه أمور مثلت يقعوا بها القاتل يقعوا بها أمور محرمة ما يكي كل من جاي لك وقال لك هذا الشيء أن تقول ما ستفعل به ما الذي ستفعل به؟ يجب عليك أن تقيم البينة ماذا ستفعل به؟ يجب أن تتي بعدلين إشهدان إن كان بأن هذا الشيء إذا اشتريت ولم تفعل به حرما السعلم يمكن إذن الله يحن. وإلا فإننا سنقع في حرج شديد إذ كل إنسان في الشخ أراد أن يشتري شيئا مما ينتفع به يجب أن يأخذ معه عدلين كل أقول سأتقلب على عادلين إذا شهدوا لي يرى أحد مثل واحد مصر عندما تستيط قال لي يا أجيب عادلين أردت أن أشتري مثلا مادة من مواد ما يستعملون فيه قد يقلب الإنسان هذا الشيء الذي يقلب الفران وحد يقول له ذلك فان يبدأ ولا يقول لا لن أبيعه لك أنت خطر يظهر من عيليك أنك شغير جيب عادلين الأمور في المعاملات لا تتوأل. والله سبحانه وتعالى ما كلفنا بهذا لأن هذا في حقيقة لو كلبنا به لوقعنا في حرج شديد وفي السوق من يفعل الخير ومن يفعل الشر وفيه أمور كثيرة لم نقله بالبحث عنها إلا إذا قام الدليل عليهم وهذا يسري في سائل المعاملات مثلا وحد إنسان يسري هذا الشيء وشكي عمو اسمه صوت وطمئن لكم ما ليش <تصفيق> هذا مثلا وش انت بغادي تسويل الإنسان هل سيربسه وحده ولا سيستر به دمينا مشيزي يقول انت إذا ما, ما علي عليك تسويل البحر، إذا ما عليك تسويل الدم الناس هل تستر به وصفه ويسر ورق ونبيعه لك ما عليك يسترف حق هذا يجب عليك لو عرفت أنه فعلا سيفعل به هذا أما إذا كنت تعلم أنك لا تعلم ماذا سيحلو بها لأنك مكلفا بهذا كله لأن هذا الأمر رفعه الله تعالى في المعاملة لأنه في حرزه ومساقه حتى يلقى لك إلا رغد أن تستربيه قالت تقول لها جيب السعود، زيب البيينة زيب البيينة بأنك لا استشفى فيها وش عليك لك؟ ممكن هذه معاملة فيها ولذلك الوسائل إنما نأخذ نجعل نحكم عليها إذا اتضح لنا فعلا أنها بالبينة أن الناس ستصرف إلى ما حرم الله فإذا عرفنا فعلا أن هذا الشخص ظهر لنا من حاله أنه سيصرف هذا الشيء في الحرام فإن المعاملة معه حين إذن يدخلها التحريم ولا شك في ذلك وثالي أن السليشون السليشون الذي يستعمل يستعمل في المصالح معروف أنه به العجل يصلح به لأجله لا آخره يصلح به مو معروف يصلحه شو شو نكية عرف ولكنه يستعملنه أهم في في تخدير لما شش كديره ها يستعملونه كي سموه. كي واحد واحدة شح جو كي شموه كي شموه لما كي, سموه. كي سموه في في في نقيكي صوت واحد قال يا سيد يسوع دب هذا لوجه لك شاب ورأيت دي هذه الحال دياله ظهر لك من وجهه إنه الرجل الولد رحم مريض هل ستبيع لا لا يحرم عليك أنت بيع له يحرم عليك قطعة أنت بيع له ولكن إنسان عرفت بأنه سيكريس يسوع المواتر كيسوبي روح واحد عظمة يا سيد يسوع وبكل تأكيد إنك لا تبيع له لأنك تعلم أنه لن يستعمله إلا إذا في مصلحة وهذه الأشياء وهذه الأشياء هي التي تسمى فقه المصالح ولذلك أهداف ما يقصه الإباحة والتحريم ولوسائل المحرم سوف يأتي الحديث عنها إذن لأنها سوف تعتريها هذه الأحكام إذا وجدت شروط الانتقال لأن الوسائل المحرم شرعا لا يمكن لنا أن نستعملها وأن ننقلها إلى حكم الإباحة أو إلى حكم آخر من حكم الشر إلا إذا وجدت موجبات الشرعي التي الموجبات الشرعية لإدله. قال هنا ولذلك لا ننظر إلى الوسيلة من حيث هي ولكن ننظر إلى الوسيلة ماذا يراد بها وماذا تحقق فوسيلة الواجب واجبة ووسيلة المحرم محرمة ووسيلة المندوب مندوبة ووسيلة المكروه مكروهة ووسيلة الجائز جائزه. وهذا لا يحتاج إلى كثرة تقرير لأن الأمر فيه واضح وسيلة الواجب مثلا كالصلاة كل ما يمكن لك كل ما يتوقف عليه كل ما يتوقف عليه ماذا فعل الصلاة فإنه يكون واجبا ويكون واجبا بقدر الاستطاعة بقدر الاستطاعة فإذا خرجت الوسيلة عن الاستطاعة فإنها حينئذ تسقط مثلا استقبال القبلة واجب و غير واجب هو صار فهو واجب فسا كذلك لكنك لو كنت في محل لا تعرف فيه القبلة ولا تعرف فيك سوف تعمل الجهد وتجتهد تجتهد وتنظر وتتأمل حتى إذا ظهر لك الأمر بنيت عليه وكذلك في السدف مثلا عندك توب النجيس ويجب أن تستبدله في واقع الحال بتوب نظيف لكن تعذر بحتها فعلت كل ما تستطيع فوجب حينئذ بعد البدل الجهدي أن تصلي بما, بما وجد بذلك التوب النجس لأنه لا يوجد إلا هو فتصح الصلاة به ولذلك الوسائل فعلا يجب علينا أن بها إذا كانت في مقدورنا ونبحث عنها ولا نشق ولا نقع في الحرج الشديد إذا تعذرت مثلا ترفع الحدث معروف بأنه وسيلة الوجه والصلاة لكن هذه هذا المامت لو بحثت عنه ولم يجده إلا بثمن الكثير يشق علي فالحالة في, في هذه الحالة ماذا تلك الوسيلة قد اعتراها ما يجعلها ساقطة ما الذي كان يخالف المثل وسيله الواجب الواجبه وسيله المكروه مكروها ولكن في وسيله الواجب وسيله المجهد ما يهمنا البحثه وطلبه فانما ذلك اذا كنا قادرين عليها وربحت عن ماء الوضوء للتنفل ليس الوضوء فالبحث عن ماء الوضوء النوافل من دو. لأنها لأن, لأن النوافلة أيضاً منجوبة ووصلة المنجوبة منجوبة والبحث عن ماء الطهارة الوضوء واشبة ولذلك تجزاء على ذلك بحسب نوع الفعل مثلاً في طلب الماء والصعيف فيه في أجل النوافلة هذا رأو أذن النفلة وذاك له أصل واجبي وبهذا يفرق ما بين الأفعال بحسب الغاية. وهل تكون وسيلة, الو... وسيلة الواجب واجبة وإن كرس محرمة هذه المسائل سيأتي فيها كلام هل يمكن الوسيلة المحرمة إذا كانت وسيلة للواجب أن تكون واجبة؟ نغلب جانب الواجب ونلغي أصل الحرام في الأصل هذا سيات الكلام عليه وهو ما يسميه فقهاء بفتح بفتح بمعنى أن الوسيلة التي أغرقت باعتبار أنها ممنوعة أو محرمة فإنها سيفتحها الشرع وسيدة ويجعلها وسيدة بعد المنع في الأصل أن تمس منعها أغلقها قل لا تتوسل بها لا تجعلها وسيلة ثم بعد ذلك في بعض الحالات نرى بأنه قد فتح هذا سيئة الحديث عنه. أما وسيلة المحرم نعم فإنها محرمة هذا لا نقاش فيه ولو كانت هذه الوسيلة في الأصل مباحة فإنها إذا, إذا, إذا أدت للمحرم فإنها محرمة ومن هنا يدخل يدخل فقهاء سد الدراع. هذه جزئية يدخل الفقهاء سد الدراع. فمثلا سب الأصنام لا مانع منها. أن الأصنام دمها وشتمها ووصفها بأوصال تقزز أن تتنفل الناس منها أمر مطلوب صرعا. أنا باب الأمر بالمعروف وأنا عن ولكنه إذا أدد إذا أمر المحرمين فإنها تستحيل إلى وسيلة محرمة ولا تسب الذين يدعون من جملا، فيسب الله عزوجل العلم في الحديث أنت تسب والد والده فيسب والدك، فهذا حيث معروف للشيخان من الكبائر وهو معروف. ووسيلة ووسيلة المكروه مكروها كذلك. ووسولة الجائز جائزة إلا أن الوسائل في الإسلام لا بد من ضبطها حتى لا يبقى المرء يمضي الوسائل دون أن يعرف هل تغير حكمها ولم يتغير لأن المرء مثلا قد يستعمل الكذب ويقول إنه يجوز استعمال الكذب هنا لأنه يؤدي للجائز هذا نكتب عليه باش يخلصني عزمت في باش يعطيني هذاك حقي كحقي. الكذب مثلاً هل انتقل حكم الكذب في هذه الصورة إلى إلى إلى المباح؟ هذه مسألة لابد من أن تدرس كل جزئية على حدة. لابد من أن تدرس كل جزئية على حدة حتى نعلم فعلا هل تغير حكم الحرام المحرمي وأصبح باعتبار وسيلة لزائج الزائجات من السلام؟ لا بد من تفسير الكلام في الجزئية وأما ما استدل به العلماء على اعتبار الوسائل وأنها تجري عليها أحكام الغايات هو قوله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطأون موطئا يغيد الكفار ولا ينالون من عدوين نيل إلا كتب لهم به عمل صالح نعم هذه هذه الأشياء هي وسائل لعن الضمر إنما كان في طريق ذهابهم ومشيهم إلى الكفر أحصل لهم الضمر في الطريق فهذا الضمر وسيلة كان كان في طريق في طريقهم إلى الغاية وهذا العارض معتبر معتبر باعتبار أنهم ذهبوا مشاهدين ولا نصب تعب يصيبهم التعب عرض لهم في سيرهم فهذا أيضا فيه فهذا نعمة صالح ولا مخمة من مجازة ولا يطأن موت أن يعيد الكفار أي كلما مشوا أو مضوا في في في, في فعل أو مكان وفيه ما يعيد الكفار فإنه أيضا عمل صالح ومعنى أنه يغيظ الكفار أنه يدخل عليهم الغيظ والغيظ في السراب أنه شدة شدة ماذا الغضب قال تعالى والكاظمين الغيظ لا أعلم الناس ولا ينالون من عجو نيلا إلا قتب لهم به عمل صالح ولا وَلَا من عَجْوِينَ نَيْلًا أي لولا يصيبون من الكفار شيئا كيفما كان هذا الأمر كان غنيمة أو مالا أو جرحا أو قتلا أه؟ إلا كتب لهم به عمرنا صلى الله عليه وسلم فعرف من هنا أن هذه الوسائل كلها نزلت منزلة ماذا؟ الغايات الشرعية منها فأتابهم الله تعالى على الضمأ وما معه لأنه وسيلة للجهاد الذي هو الغاية الذي هو وسيلة إلى إعزاز الدين وصوم المسلمين وهذا الذي ورد فيه هذا النص غيره من الأدلة يدل على أن وسيلة الوسيلة كالوسيلة لأن الأصل أن الذي قصد هو إعزاز الدين وصوم المسلمين هذه الغاية هذه الغاية، ثم من وسائلها الجهاد، ثم من وسائل الجهاد هذا الذي تقدم من العوارض في السبيل، الضمئ والنصب والمخمصة وما شبه ذلك، فنزلت وسيلة الوسيلة منزلة الوسيلة، فجعل في فجعل الوسيلة وسيلة الوسيلة منزلة واحدة. وهذا هو الذي يجب أن نقرر عليه ما يرد علينا في في المسائل التي قد يعرض فيها السؤال مع عدم مع, مع اعتراض الأصل لأن اعتراض الأصل أحيانا قد يعترض مع الغاية فيغلب بعض الناس الأصل ولا ينظرون إلى الغاية نعم يقول لك أنا, أنا كنبي عمشرك البيع والشراء أحى الله الله ثم لا ينظر بعد ذلك في تصرفه في فعله بأنه داخل داخل تحت هذه الأحكام التي تقدمت البيع والشراء حلال الإجارة حلال المعاملات الإسلامية كلها حلال ولكن لا يمكن لك أن تقول فقط بهذا الأصل في سائل الأفعال وتجري هذا الحمرة على سائل تصرفاتك في هذا البيع وفي هذا الشراء. منكليش تصرف بهذا الأصل وتقول بأن جميع الجزئيات يسري عليها الحكم الأصلي وهو الإباحة. فإنه تقدم أن الفقهاء قد منعوا بيع المصحف الكافر ومنعوا بيع العبد المسلم الكافر. ومن أمور كثيرة عرض فيها عرض فيها ما ما يخرجها عن الحلية إلى التحليل بسبب العارض ولا بد من التفقه في هذه المسألة حتى لا يظن ضان بأن الأصل يبقى جاريا على جميع الجسئيات وإن عرضت فيها هذه العوارض التي قد تغير حكم الأصل واضح والناس اليوم يبيعون ويشترون في أمور يعلمون أنها في, في غالب الأحوال تستعمل فيما حرمه الله ثم بعد ذلك يجمع ذلك المال ويقول سأذهب به إلى الحج قل سوف تصدق به ولا سوف أعمل به عملا عمل أخير مع العلم بأن ذلك الكسبة وتصرفاته في ذلك الكسبة ليست على الوجه الشرعي ك هذا الذي يعتقد مثلا مشاكل لمن يفعلون فيها المحرمات ويفعلون فيها الفوزور ثم يقول لك أنا, أنا ما أبحث ماذا يفعل الناس في البيوت أنا فقط تصديك أنا كريهم الضار ولا يهمني ماذا بعد ذلك وش نعمش نقلب عليهم وش كي يدري ثم نطلع عليهم نجزوا عندي كريت لهم على الموصلين ولكن هل هذا جواب؟ هذا ليس جوابا ولا هذا الإنسان مثلا الذي يبيع لباس النساء لمتبرجة ويبيع لباس لمتبرجة ويبيع لباس لمتبرجة ويبيع لباس ديال الدار أي شيء شفاف ثم تأتي امرأة متبرجة ما ما ما لا يظهر عليها أن أن أنها قد شمت رائحة, رائحة التوبة في إفتك السعى على الأقل أو لعلها جاهلة بحكم الشرع في ذلك فتقول لها هذاك تو شفف كذا كذا، فيقول هذيك لله، هديك لله كذا، وهو في الحقيقة ما هم هو والمد، وهو يعلم أن هذاك أن هذاك اللباس سوف يلبسه أمام الناس، ليس ليس لباس لباس, لباس, لباس, لباس الذي تخرج به المرأة المسلمة إلي إلي إلي إلي, إلى إلى إلى إلى الشارع، بل هو لباس قد يكون مختصا بالبيت بالبيت. فيقول فيقول لها هلكت ما لك ويبيعه ويعلمونهم ما ستفعلوه به، هم؟ يعلمونهم ما ستفعلوه به، يستعملوه في أمور حرمها الله تعالى وتبذّر وما يتبعه، هذا معروف. ويأتي إنسان آخر عنده الحزن، إنسان متدين كذا يعرفوه في لا عنده أمور مضبوطات يقول كم هذا ويبيع له ولا يفرق ما بين فعله الأول وفعله الثاني، مع أن بينهما فرق. لأن هذا وإن اشتراه فإنه لن يستعمله إلا في أمور محددات مضبوطة بالشر، وهذه إن اشترته ستستعمله فيما حرم الله فكان يجب عليه أن يبيع علي الذي يستعمله في الخير ويمنع الذي يستعمله في الشر إذا ظهر له إن جاءه رجل لا يعرفه إطلاقاً لا هو من هذا ولا هو من هذاك لا يبيعه ولا يسأله عن ما وراء ذلك ولم رأى مثلاً ما عرف الحال ذي لها إنسان عادي ما يظهر عليها فزور ولا كده أنا لا يسألها لأن الحال لا يقتضي السؤال حالها يدل على أنها سوف سوف تستعمله في في غير ما حرم ثم بعد ذلك الأمر موكول إليها هذه معنى الوسائل وهذه معنى رعاية الغاية ننتقل الآن إلى مسألة أخرى أنه إذا سقط المقصد سقطت الوسيلة بمعنى أنه إذا سقط عليك وجوب الشيء سقط عليك كل ما يتبعه كل ما هو وسيلة له. فالمرأة مثلا التي سقط عنها وجوب الصلاة يتبع ذلك كل شيء مما كانت هذه عن الصلاة وسيله النها سقوط عن عن الوضوء لو توضات ما صفعت تسيد الوضوء الواجب متوافقا في حاله في حاله الدم ما يمكنش حتى الوضوء فاشاء ولو أنها انها استقبلت استقبلت صفر ولو أنها مثلا تطهرت لبست ثوبا نقيا ولا جلست في مكان في مكان نقي ما الفيد كل هذه الأشياء تلغى ابتداء الغي المقصد ولذلك لابد من التفقه في هذه الجزية لأهميتها العظمى فيما يقع في هذا العصم المستجدات. فإن الأمور إذا تغير أصلها فوسائلها إذن تتغير تبعا لها وسقوط المقصد يؤدي إلى سقوط وسائله فلا مثلا الغرض من تعلم العلم الشرعية والبحث عنها هو أن يكون الإنسان هو يكون الإنسان متعبدا بها لله رب العالمين هذا هو الأصل وأن تكون نيته أن هذا العمل الذي يعمله هو استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى في حفظ دينه وشريعته هذا هو الأصل فإذا سقط هذا المقصد ما تبقى تبقى جميع الوسائل حينئذ تابعة له ولو تغير هذا المقصد على الوجه الذي يؤدي إلى الحرام فإن تلك الوسائل كلها تكون آس حراما وهذه المسألة وإن فيها تصير من حيث رعاية, رعاية حفظه مع وجود المانع ومع أن التغيير سيأتي من بعد غير ذلك لكن جزئيا من حيث هي هذا هو حقوق إذن فإذا سقط المقصد سقط ماذا سقطت الوسيلة إليه إذا عدم بالكلية قال في التنقيح هذه القاعدة التي تقدمت إذا سقط المقصد سقطت الوسيلة خلفت هذه القاعدة في الحج في إمرار الموسى على رأس من لا شعر له نعم هذه المسألة تقدم أن تكلت وهو أن الإنسان أصلاع الذي لا شعر في رأسه رأسه كمثل حجر الوادي لا ناك شعر فقيل له يجيب عليك أن تحلق فلمساعدة أحلق ما في رأس شعر فيقال له يجب عليك أن تمر الموسى على رأسك هنا يسأل أليس المقصود من إمرار الموسى هو إزالة الشعر؟ ليس هذا هو المقصد؟ والمقصد هنا معدن فلماذا تسقط الوسيلة؟ هذه المسألة وجب عنها بأن هذا إمرار الموسى في نفسه مقصد إمرار الموسى في نفسه مقصد وأنه ليس وسيلة ولذلك جعله بنفسه تعبد تعبد زارة الشعار ليس سرطا في وقوع هذا التعبد فلذلك سقوطه أي الشعار وزواله لم يزيل هذا الفعل لما فيه من الشعيرة الإسلامية بذلك الفعل هو إمرار الموصف على الرأس وهديك نعم فلذلك تبعت أنه مقصود في نفسه وإلا فإن لم يكن مقصودا في نفسه فإنه سيكون مشكل لأنه ما عهد فيه جن الإسلام في أي جزئية من الجزئيات أنه إذا سقط المقصود تبقى وسائله إطلاقا لا يوجد في أي جزئية من جزئة الفقه أنه إذا سقط المقصد يبقى تبقى الوسيلة لإطلاقها لم يكن ذلك فلذلك هذه الجزئية وقع عليها البحث كثيراً وفيها وفيها الجواب الذي تقدم ذكره وهو أنها هي نفسه وهو إلا الرموسة أمر مقصود وليس وسيلة جائز، الآن ننتقل إلى التغيير الذي يحدث على الوسائل وهو أمر مهم جدا لكن يجب علينا أن نعلم بأن هذه المسائل التي فيها التبديل والطغيرة من أصعب الأمر في الدين التي يكون فيها الناس على وجل وخوف ولذلك كان بعض الناس يحتاطون فيها كثيرا ويفزعون منها كثيرا ويخافون منها كثيرا إلا أنه في واقع الأمر إذا ظهرت الأدلة الصرعية الغالبة التي دلت على أن الوسيلة قد تتغير يجب المصير إلى ذلك وهذا هو الذي سيقف عليه هنا قال في التنقية قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة عليها مثلا فداء الأسارا بدفع المال إلى العجوم الذي حرم عليهم الانتفاع به. أن ندفع على المال من أجل أن نأخذ أسار المسلمين أسار المسلمين وقعوا تحت أيديهم وطلبوا المال قالوا نطلقهم ولكن شب شط أن تؤ أن تؤ أن تؤثدو أن تفقوا مع المسلمين على أن يدفعوا لهم هذا المال دفع المال وسيلة محرمة ولكنها لما كان فداء داء في والقصد والغيا اعتبار تلك الوسيلة وغيا اعتبارها محرمة وأشرية عليها حكمه وزيع على حكم ماذا؟ الوجوب وليس الإباحة. لماذا؟ لأنه لو بقي الكف بقي الأسرار في يد هؤلاء الكفار ماذا سيحدث؟ مفاسد كثيرة، إهانة، منه. استعباد، منه. وقد يؤدي الأمر إلى خروجهم من الله أو فاعتبار هذه المفاسد الكثيرة في بقائهم جعل الوسيلة التي كانت محرمة جعلها مباحة وهذا يسري في سائر المسائل التي تكون مثل هذه الجزية فلا بد من اعتبار هذا في هذا الزمان فأنت في زماني الأمور فيه كما ترى لا يمكن أن تتصرف فيها إلا بمقدار ما يجبه عليك الواقع وما يلزمك به طبيعة الحال ماذا ستفعل؟ ليش كان في بعض الحالات الوسائل المحرمة تتغير إلى وسائل مباحة؟ أنا قد تمت هذه وإلا. فإن ذلك الأمر الذي كنت تريد حفظه إذا قرن بالأمر الذي فردت فيه تجد أن ما فردت فيه هو الأعظم والأخطار والأشد والأهم في الإسلام من هذا الذي حفظه ولا بد أن نجري هنا قاعدة فقه المعروفة يرتكاب أخف الضرر وكدفع مال لرجل يأكله حرما حتى لا يزني بمرأته إذا عجز عن ذلك إلا به للصورة الأخرى رجل هذا حاله فلم نستطيع أن نخلص المرأة من هذا الشر ومن هذا المنكر إلا بدفع المال ذرعا عن عرضها دفاعا عن شرفها يدفع له المال مع أن دفع المال لمثل هذا في حقيقة الأمر أمر محرم من جهتين لأن هذا المال الذي دفعته إليه مال محرم عليه لأنه توسل إليه بوسيلة منقرة ثانيا أنه قد يعتاد على مثل هذا ويمضي عليه في مواطن أخرى إنه إلا إلا إذا أعطاه هذا الشخص على هذا الفعل فسيكرره في محل آخر فيقلوا هذه حلفة مزيانة أخذت كذا وكذا وسوف أكرر هذا الفعل من أجله هذا فيه إعانة له ولكن لو قرن هذا كله هذه المفاسد كلها بالمصلحة التي في دفع هذا عن هذه المرأة كان أمر دفع الزنا راجحا باعتبار أن حفظ العرض مقدم على حفظ المال وكذلك دفع المال للمحارب حتى لا لا يقتتل هو وصاحب المال هذه المسألة في حديث النبوي المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا فقال له عليه الصلاة والسلام لا تعطيه ملك هذا هو الأصل لا تعطيه ملك قال رأيت إن قتلت قال إن قتلت فهو في النار وإن قتلك فأنت شهيد. هذا معنى ما قاله الرسول معنى الحديث هو هذا مشهده واللغط وهكذا هو المعنى ها والمحارب لا ديت له لو قوتله فلا ديت له ولا يحكم على خاتله بشيء وإن ماته فهو شهيد لكن هذا الحديث النبوي وإن كان في هذا المحل نصا واضحا فإن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن حفظ النفسي مقدم على حفظ حفظ المال نعم لو أن شخصا فعل هذا الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أيها كان أمرا عظيما ولعل هذا الشخص الذي ذكر هذه النفس كان في ذلك الزمان دقوة وجدأس ولكن لو تحققنا فعلا أن هذا الشخص لم يقتله هذا تخلقنا بأنه ما غاديش يقتلو غا هذاك هذا ما فيه لغة الرجل ضعيف خايف تخرجوا تبورشا من اللي شفاء الجنو يفيد ذاك را عدو باش ما يقدر ما فيه شك أنه سافر. تخلص من هنا إذن ندخل قوله تعالى في هذه الآية ولا سرقه، بيجيكمه إلى التهلكة فيه أن هذه الصورة، هذه الصورة لهذا السجل جاهز تقتل، ينطبق عليه هذه الآية ولا ينطبق عليه الحديث لأننا جازمون بأن هذا سوف سوف يقتل، ما فيش. وعلى حقيقة الأمر أن هذه تهلكة لأنها ليست جهادة بمعناه الذي في نصوت الدين مصنوع صور الإسلام إذن ما هو الأفضل؟ هو ماذا؟ وعندنا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في جزئيتين من الجزئيتي مسألة ولكن تتعدد فيها الصور صور متعددة تكون فيها هل نجري حكم النبي صلى الله عليه وسلم وقّه على جميع الجزئيات ولا لا بد من أن كل جزئية سننظر فيها على حدة ثم ننظر في أحوالها حتى لا نترك نص قطعيا فيها ولا نص أو أولى, أولى بها من ذلك الحديث ما نظهر لكم في هذه المسألة؟ دابا شنو ديكو نتا انا اللي دير سوسنا في هذا الحادث دابا شنو بال ماذا قال لي صاحبي صاحب بالمال لا تعطيه ما تعطيه انقتلني شاهد ايوا انقتلته من هذه النار واضحه القضيه ديال المحايه واش نجريها على جميع عجوز الياس كيف ما كانت المرا ودري والراج د الطعيف كل شيء دي ولا لا قدام التفصيل في المسجد تمام و مثلا مثلا ولد لديه مثلا قلتوا مثلا وصردين شرع عليه هد... أننا نحن لا نلعب مع مع الشريعة ولكن هنا غن صور الصورون سوف ولا نقول ننزل ولا ننزل ولكن نتركو النظار الفقهي الذي يمشي على العلم فدل الباب ده بهاد سيد هل يمكننا أن نقول أن نقول بأن حدنا سنتجري عليه أم لا آه تجري عليه ولا تجري عليه أستلمكم ظاهر النص أنها تجري عليه ظاهر النص أنها هلا تجري عليه ولا يمكن لك إلا أن تجريه عليه والمرأة تجري عليه والضعيف تجري عليه والقوي تجري عليه ما, ما, ما, ما, ما, ما نقفوش لكلام جال الرسول صلى الله عليه وسلم على ظاهره وإنما نبحث عن المخصص لا بد من إجراء لفظ على ظاهره ولكن نبحث عن المخصص فإن جرى المخصص في جزئية من هذه الجزئيات وخصصها رهما ما إحنا اللي غادي نخص الحديث اللي إحنا اللي غادي نعمه إحنا واجب علينا النقدة بظاهر النص أسيد جريوه مطلق لا،, لا بد أن نجريه على جميع الجزئيات الضعيف القاوي والمرأة والراجب والكبير والصغير والقاوي والضاعف كل شيء غادي جرى للحادث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قولي للواحد كقولي للجماعة قولي للواحد قولي للجماعة إذن ما عندنا منذرون لكن إذا كانت أدلة شرعية تصلح للتخصيص في هذا الباب هل يمكن أن نخصص بها أم لا نعم وش نخصص بها ولا نخصص بها زي. نخصص بها إذا كانت خاصة أو إذا كانت عامة هل يخصص العام العام ولا لابد أن يكون خاصا؟ معناه إذا بغيت نخصص مثلا نخرج هذا السيد ضعيف نيجي إنما يقدرش خلاص على هذا المصداق ما خلاص عليه؟ وإيش لابد أن نسمعنا بالسنة يقول إلا الضعيف ولا أن أخذ فقط بأد بدليل عام هل مثلا ولا تلقو بيعيكم للتهلكتين وأقول عندنا دليل عام يخصص وأنا عارف يعني هذا دقيقتها لو كان في يعني قش هاي الجمل هاي قتني ما الممشى هذا كل اللي هاي مشى وأنا مشيت آه وذكر أمر لي قال لي أنا بيشمل أنا ما قدر عليه قال قاتله والوسيلة التي بها أستطيع أنا أن أن أمتى الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا لا أملكها لم يبق إلا أن نصرف على <تصفيق> لم يبق إلا أن نسعى فعلي قوله تعالى <تصفيق> ولا يسرقوه دزيكم التهيكات اذا غير انا انا الان ممكن نخصص هذا الحديث ولا لا يمكن فدار ليكم واش نخصصها بها الايه عند ما نخصصهاش هذا دايرون عام ليشملوا جميع الجزئيات ولا لا فدار لكم نخصص ولا ما نخصص نعم سالي لكم ولا شنو لا يخصص العام بالخاص ولا يخص العمو بالعام هذه مسألة ما في أن قصوصيا تقرارات بأنها عامة خصص الخص بالعام العام مثلا كلها تقرارات في التخصيص فما عندناش فيه مشكلة لا غير كان وش ممكن أن تصلح للتخصيص أو لا تصلحه قلت لي بارم ذلك ما شنو شنو ذلك أشوفنيكم ولا هذا ولا هذا هذا القتاد هذا جل سائقان يقول إنسان سوف يتحلوكه ولا شو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 ثم نستعمل حينئذ هذا النص أو لا يجوز إحق لنا ذلك لأن هذا لو كان تهلك وتنقله النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت عن شيء إن كان مستثنى نستثنى ونحن ما عندنا حق نستثنى إلا ما استثنى كما يقول الظاهرية ولا سنزروا لأن الشرع جملة واحدة ولا ننصوص الشرعي جملة واحدة م? أيش نضل لكم؟ أنتوا ماذا بيشدلكم؟ فاجد ماكم بكرة سك أشدلكم؟ وش نجريه على ظاهره بدون تفسير لأن النبي صلى لو كان مستثنى لا ذكره في اللفظ وهو لا يعوزه أن يخرج ما أراد يخرجه أم أننا لا سنخرجه بأدلات أخرى بناء على أن الكتاب والسنة جملة واحدة؟ كقولوا الكتاب والسنة جملة واحدة يقفون فيها المستثنى بعد عشرين عاماً يقدركم فيها مثلاً بعد بعد بعد بعد أربعة سنوات يقدركم فيها مثلاً تخصص بعد يقدركم فيها هذا المخصص والمقدم يقدركم فيها المؤخر هو المؤخر ما يتحدث عن هذا نحن نريد أن نفهم كيف نتصرف في مثل هذه الأشياء لأن كثيراً من الغلاف يقعوا فيها ماذا لكم؟ وش نخصوه لما نخصوه؟ نخصوه نخصوه لكم بأعلمات ها؟ عا. أنا بقى ثانياً ماذا؟ لا هو نبقى غير هنا وش أن نحق الخصوء ولم لا يحق لنا المخصص هذي مثلاً هذي شيء النظر أما هو البحث لا بدأت تبحثه وش أن نبي سوف ما كانت شيء أحد يخرى التي ذكر فيها ما يجل على الجواز غير بجيت تبحثه فيها القرآن وكما فيها ما يجل على هذا الحكم غير عام لا بد من من, من, من من أخذ جميع الأمور لوسائل تتواصلك إلى العلم ولكن هل عندنا الحق نزل التخصيص في مثل هذا الظاهر ولماذا نجم؟ عمنا الحق، لماذا؟ لأن الأصل في الشريعة أن كل عام من فيها في الأحكام لابد بد أن يكون ما كان شيء حكم اللي هو عن الشريعة نهائيا ممكن ولا يوجد حكم آخر مقيد غير مطلق ما كان شيء، كله، كل الأصل, في الأصل في العمومات ما هو؟ تخصيص والأسلوف الأمر تكون مخصصة والأسلوف المطلقة تكون قيادة وكتكون دائماً نحكم ولذلك كانت قيوة البحثة والأخذوا بالعموم قبل البحث عن المخصصين مما بهلما أقترب برية من العون كانت تأخذ بالعموم قبل البحث عن المخصص لأنه لك إلا إذا عممت دون انتبهت عن المخصص فهذا قصور في النظر وعادم بادن للجهد في الإجتهاد إذا نخصصه نسو كذلك وش النبي سوصنا في إعلام يترك التخصيص للأدلة الشرعية الأخرى ولا إذا خصص يخصص في اللف. وشنبس من طبيعة الشريعة الإسلامية ونصوص الشريعة أن النبي قد يحيل في التخصيص على أدلة أخرى أم أنه إذا نطق باللفظ وعرض يخصص لا ودان في نفس اللف ولا لا ودان يستنيه في نفس اللف. سنقول في كلامه. الأصل في كلامه والإحالة. هل في كلامه هو الإحالة؟ نعم يستدني في بعض الصور ولكن في غالب الحالات يأصف في كلامه أنه يحيلك على أدلة أخرى هل هذو الناس ناس اللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطي عاتع وهذاك الأمير؟ قال له ما أعطيعه أمرهم بطاعتي أشد هذاك الأمير؟ أشعل ماذا؟ نار خلوا ندخلوها أسجل نبي صلى الله لو دخلوها وش نبي قال لهم إلا النار كلهم إلا النار ما ذكر لهم إلا النار ولا ذكر لهم إلا ما يخالفه السرع ولا ما يخالفه كذا أعطاهم الفعل وأحال في تفصيل الجزئيات على الأدلة الصريحة في الأخرى التي تحارب مؤتبا إيش مفهومنا إيش مفهوم إيش نقوله وهذا هو الأصل في هذا الدين فلا تختار بما يقال بأن الناس لو كان هذا لأخرجاه ولا يعوز وأن يخرجه لا في الشريعة أن بعضها يبين بعضا وبعضها يخصص بعضا وبعضها يقيد بعضا وإنما ذكرنا هذه النساء استطراضا لنعلم حقيقة ما يجري فيه النظر في هذه المسألة اشترط مالك لهذا الذي ندفع إليه لأن المال حتى لا يقتتله صاحب المال نعطيه المال ولكن اشترط مالك رحمه الله في اليسارة واليسارة الغناء أن يكون غنيا أما إن كان فقيرا ولا مال له إلا هذا الذي سيدفعه فإنه لا يجوز له ذلك جيد نعم بينهم نتقاسل في الأخرى إذا غير ينتهي إذا حصل إلى القرآن في الزمن الغالب لأن سحر موصر لا هذه قادة نحن غير صورة جبناها نحن غير صورة على سبيلي وشنا ممكن نخصصها مسائل إلا فقط نخصصها عن أتينا بها فقط خارجاً عن عن عن عن كجزئية محتملة في هذا الباب فقط تورضنا للتبيب لم نريدها بأنها أهلة يقصدها مالك من مالك رحمه الله قصد أن يقتله وهو يقتل صاحبه وغيره من علماء إلا أن مالك استرط في مدى اليسارة أهلهم جيد فتبين بهذا أن الأصل أن الأصل في مدارة الضلمة هو التحليل لأنه وسيلة إلى حرم هو انتفاعهم بمال المسلمين المدفع لهم لأنهم مخاطبون بفرع الشريعة ثقتاً ولا تكون جائزة إلا إذا أفضت إلى مصلحة أرجح من الحرام الموصلة إليه لا شكال الذي يهمك أنت في هذه الدنيا وأنت تدرس هذا الدين أن تعلم ما الذي أوجبه الشرع عليك في أمور دينك وأفعالك هذا والذي يهمك ولذلك أنت لا يمكنك أن تبقى في على, هذا على هذا الرأي ولا على هذا الرأي وإنما تبحث عن مكار تراه فيه او او في او في فعل ان ترى فيه بانك قد اتيت في ذلك الفعل بما وجبه الله تعالى وبما يحقق اعلى درجات الاستجابه لامر الله تعالى وتحقيق المصلحه الشرعيه ودفع المفاسد لن تبقى في هذا في هذا الحال ولا في هذا الحال وانما ترضى بحسب الاحوال التي تعترض لك في هذه الدنيا وفي أحوالها وفي حول أهلها ما به تكون في هذا الحال أو في هذا الحال باعتبار الغاية والمقصد الشرعي في ذلك الشيء. زايد إذا وسيلة المحرمة قد تكون إذا مباحة وكذلك نعم وهذا هو الذي الآن فيه خلاف شديد فبعض الناس قالوا لا يمكن للوسيلة المحرمة إلا أن تبقى محرمتاً متشدد في المسألة، ولا يكاد أحدهم يسمع لهذا الأمر، وبعضهم رأى بأنها تجار في الشريعة وهو موجود عند جميع علماء المسلمين، وقد أفسوه به وبنى عليه فروع عن فقهية كثيرة، فلماذا نخالفهم ولماذا نريد نحن أن نقف في أمر لم يقف فيه أحد؟ من علماء المسلمين على على تشدجن ولكن نكونوا حذرين بعدما بيشمن القسن نقولوا راه كل وسيلة دلائل مسلحة راه راه تتصروا حلالا. القسن دحقو على رصنا شوي هنا. لأن لا بد من الميزان أن نزن أول تلك المصلحة الشرعية في أي في أي درجة هي بيشمن من قام هي. مثلا إنسان يجعل كل شيء مصلحة شرعية ويبيح بها المحرمات ويقول هذه مصلحة شرعية فوقع في هذا الأمر نوع من الاضطراب والفوضى وهذا أمر يجب أن يغلق لأن مثلا إنسان يتيه إنسان فيكذب عليه أو يستعمل معه أمورا فيها الغش فيها الخديعة وتقول له لماذا هذا الشيء مع أن الأصل في هذه الوسيلة نكترك أنها محرمة فيقول لك ولكننا نيته هي الإصلاح لا يمكننا أن نتوصل إلى بناء المسجد ونبنو هذا المسجد إلا بالكذب على هذا أدبوا عليه ولا ونغسوا هذا بإنجمعوا الفلوس بإنجمعوا المسجد بإنجمعوا مصلحة شرعية ولا إنجمعوا هذه الوسيلة بإنجمعوا الأمر وعندما تنظروا إلى هذه المصلحة تجد أنها ليست من جنس ما تكون به الوسيلة المحرمة مباحة موصلت تلك الدرجة لأن من, من شرط الوسيلة المحرمة أن ترتقي إلى درجة الإباحة أن تكون قد توصل بها إلى أمر لو لم نتوسل به إليه لكان الإتم يترتب على ذلك الترك وهو يتجاوز الإتم بمراحل أو بدرجة في هذا الذي فعلناه هذا هو الأصل نعم هذا هو الأصل أسا كذلك أه؟ ولهذا لا بد أن, أن تضبط هذه المسألة لأنه لو انفلتت فسنغير صرع الله كله ما من الرجلين تلقاه أن يستعملوا وسائل المحرمة وشأت عن شيء شرعين قال لك أنا, أنا, أنا أولد المصلحة ما أردت إذا المصلحة أنا لا أريد إلى الخير فيكون كل كل شيء محرم سيؤدي إلى ماذا إذا أن يكون مباحا بهذا بهذا بهذا بهذا في هذا الباب لا بد من الضبط ولا بد من الدراسة الفقهية لأحوال الأشياء حتى يتضح هل المصلحة التي نريدها ترتقي إلى درجة التغيير أم أن الأمر سيبقى على أصله وأن هذا الشيء لا يستحقه أني أمس واضح بس مسكونس من ميوعة والانفلات من الضوابط في هذا البلد بس أنا واضحة أن تعرفوا ده بالإنسان ده بيصير المحرمات وتجي كذا وكنتش وت... في الوسيلة محرمة قال لك نستعملها أنا بشر يعني في بيع المختلث ويقول لك بيع المختلث اللي ما صار له حروف هذو كفار هذو نغرق ويا المصائب، ونجيب واحد فلوس ونجرو بها واحد المدرسة عاطقة مثلاً، ونبني بها واحد المسجد، ون... ونعون بها المساكين، و... وندمج هذه. وشوفون نحن للضرورة، عندنا ضرورة الشرعية اللي كتقومون بهذا ذبه، بس من هذي الوسيلة، تأثقت إلى درجة الحرام، مش لقيسنا بعض الدات اللي ما درت شنت على العاد المدرسة الناس ما يخوف الناس اللي هو العاد الدنيا في هذه في هالمسجد العادي تبنيه. هذه الناس الذين ستطعمهم سوف يؤدي بهم الأرؤيل ضراراً في أجدانهم وعقولهم حتى تقول بأنك توسلت به إلى هذا إلى الأمر الشرعي هذه مثلاً تدرس ولا قد من دراستها ولا قد من بحثها ولا يمكن أن نعمم فنقل كل وسيلة ندت للمقصد فإنها يتغير حكمها كيفاً ما كان قد من الوسيلة قد وصلت إلى درجة المطلوبة الشرعي هذا واضح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 لبعو رمشي دفع إليه المال من أجل أن لا يأخذ المال ودفع عليه المال حتى لا يقتتل رل اقتتال هو المعهول والعذى ولذلك لا فرق هن في هذا في تخلص النفس ولاخر في تخلص النفس إنما الفرق أن تخلص النفس في الكفر المحقق وتخلصه هنا في غالب الظلم لأن يقتلح تلك صاحب المال يمكن يقتلح ولكن لما كان تخلص النفس هنا هو الغاية. فيكت الحاله فقد تشاوه الفرع نعرف كل حاجه نراجع المسائل دابا باش ما باش ما تخلط علينا التوجيه الفقهي تدخل على توجيه الفروع راه مساله وحيده راه توجهه بجياس متعدده راه ماشي ما كتوجهوا هذه الجهه واخا احنا دابا مثلا كنقولوا المفاسد التي يراعيها الشرع إذا ارتقت إلى درجة ما غيره المعتاد فإنه ينتقل الإباحة راه نفسها هي هذه إنما هنا إنما هنا صورت بطريقة وفي الكلام السابق صورت بطريقة أخرى وارتكاب أخفت ضررنا عند الفقهاء هو نفسه لكي يجرهنا إنما وجوه الفقه أو التوجيهات الفقهية قد تتعدد في فرأي واحد مثلا هذا قدر الفداء الأسر في ذا وفي اعتو الماء الكفر الأصل فيه مسل الأصل فيه وتحليل لأن فيه مفاسد ها تلك المفاسد ألغيت إحنا لوجود المشقات والحرازين وكذا والضرر وكذا والمفاسد داخلة ده معروف يمكن قررها بهذه الطريق الأخرى أن المفاسد إذا تجاوز الحد الأصل الاحتيادي ممكن ممكن بوجن ما نقررها فنقول بأنها أبحت لأن المفاسد هنا أرغيات باعتبار أن التحمل لهذه المفاسد هنا أمر يجب أن يلغى لأنه فيه ما لا نستطيعه وهو أن نترك المسلمين في يد وإلى هذا واحد يمكن أن تقررها أيضا بهذا القاعدة اللي هنا أن الوسيلة قد تكون مباحة إذا كانت تؤدي إلى مصلحة راجحة واضح يمكن أن تقررها بقاعدة في قم السورة الضرر يزال يمكن أن تقررها بماذا؟ بطريقة ارتكاب أخفي الضررين ولهذا المسألة الوحيدة الفرعية قد تكون لها توجيهات توجيهات فقهية وأصول مختلفة وهذا لا يضر وإنما هو من باب تضاف للأدلة واتفاقها على تقريبه